وَتُخَفِّفِ فِي نَفْسِكَ مَنَ اللَّهُ مُبْدِئُهُ وَتَخْشَ النَّاتَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرَا زَوَّجْنَاكَ هَالِكِي لِكَي لاَ يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَزْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِي ما فرض الله لن سنة الله في الذين خلو من قبل وكان امر الله قدرا مقدورا الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى اللَّهُ حَسِيبًا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 وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا